رسم ا ل ل ه م ل ي ك م و ر الله وبركاته هذا السائل ي س أ ل ويقول ما قولكم حفظكم الله فيمن يقول اجالس صوفيا أ خ ل ا ق ه ح س ن ة أ ف ض ل من أ ن يجالس سلفيا أ خ ل ا ق ه س ي ئ ة أ و ل ا لا أ ظ ن أ ن سلفيا تشربت عروقه ب ا ل س ن ة وخالطت بشاشتها قلبها ابدا لا يقولها ف ا ل ش ل ف ي يبتعد من المبتدئه ا ل ص و ف ي ة وغيرهم وينحاز إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة ولكن ننظر في القول ننظر في موجب القول والقائل ف إ ن كان القائل من أ ه ل التحزب والحركيين فليس هذا بقريب عليهم ل أ ن ه م ينطلقون ش ا ء أ م أ ب و ا من قاعده نتعاون فيما اتفقنا عليه و ي ع د و ا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه و إ ن كان صاحب س ن ة لكنه حد في نفسه شيء لما يرى من من جفاء إ خ و ا ن ه عليه وغلظتهم عليه غلظه يرى أ ن ه ا زادت عن حدها فهذا ما اظنه قالها إ ل ا للزجر للزجر و ل ش د ة العتاب فهذا يجب على اخوانه أ ن يتعاملوا معه برزق و أ ن يحسنوا صحبته لاسيما إ ن كان ذا جاه كبير و م ك ا ن ة م ر م و ق ة في الناس ف ح س ل ا ل ص ح ب ة واجبه بين اهل ا ل س ن ة من س ا ع ة الصدر والصبر و ا ل م ل ا م ع وقد أ ر د على سني ويرد علي ه و أ ش ت د عليه فيما بينه ويشتد علي ه لكن لا على سبيل التشهير لا أ ش ه ر به ولا أ ج ع ل ه ع ر ض ة لحديثي في المجالس ا ل خ ا ص ة و ا ل ع م ه فلو سئلت عن قول فلان في كذا أ ق و ل أ خ ض ر الصواب خلاف ا وفلان أ ع ر ف عنه انه صاحب س ن ة لكنه ما وفق في هذا فتفطنوا بارك الله فيكم إ ل ى الحال والمقال وما يوجب المقال ف إ ن لكل ك م ا يقول لكل مقام المقال